صورة الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها لي كاذبة خافضة رافعة فصورة الوعق سيسم الربين إذا نحن يشور الحنان إمارات ضرور الوعق القيامة ضروري ونورتشك الدين أدسرس كذيم الدين أترفذ وذنغن إذا رجت الأرض رجع وبستت الجبال بسا فكانت هباء منبثا رقعت هش ذرهش إذران غذنغاذ أذقلن مغبار أرقيق يفذ ذرهوان وكنتم أزواج ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم أسيري مثل ثلاثة رصنات أثوي الفوس لاذا هو إذا ثوي الفوس وإذا كان الكتاب في يوم القيامة في الجهة ثوي الفوس أثوي زرماض لاذا هو إذا ثوي زرماض وإذا في الكتاب نسلنا في الجهة السلمات وذي زقوير غال خير ذي مزورة غال جنث وذي ذقرفنا الربية نهني ذي الجنث النعيم ثلة من الولين وقليل من الاخرين على شرور موضونة متكئين عليها متقابلين ترباث ذقوذه زور شويت ذقوذه قران غف سرير نيزدان سدهب التكين فلسن سوذ مونم قفل يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون قدش فلسن وراش لماذا لمش طحانا كنا قلنا تسمى سفنجل ذي فريقا ذي الكسا نشرب زذا وليس قروي ولا مروي اللعقول وفاكهة مما يتخيرون والحمطير مما يشتهون وحور عين كأمثال المكنون جزاء بما كانوا يعملون ذي فشي إذ وكسوم اللي ضيور حملا أتحوريين الجنث في ذهب موسعة تولا أما كني ذي اللؤلؤ وإنك كن مزر يخمس أذوقيني ذي الجزاء وبينكني لن خدما لا يسمعون فيها لغو ولا تاثيما إلا قيلا سلام سلاما أرسل لن ذي سيرواج ولا ينسعان لثم حشاورن السلام وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب ما يلا ذا ثيفوس ذا شو ما ذا ثيفوس سدو تجور زغزوان ورنسعن سننن ذرباننن يرون ذا من ذرقاع بثير نوشعا أذوما شعشرا وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة يكذ الفخية يطقصا ورفت فاكة ورممنوعة يكذ وش علي إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا نطرابا لأصحاب اليمين أجحور فين خرقيت ذي الخريقة أو ذي الوجد نقمث تيابك ترمزيين ذي العمر أرزوجد تسهيرين تعشرت أكلمة لت تزيوين ثلة من الولين وثلة من الآخرين ترفعث ذقذ يزورا فاربعت ذق ذكي قران وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم الله أكبر الله أكبر ما إلا تسر ماغ ما شو إلا تسر ماغ ذق غمش أمن شوضا أغمش تزغر يكترين الدخان أرث السسمات أرث الهين إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنط العظيم وكانوا يقولون أهذا متنا وكنا طرابا وعظاما إنا لم بعثون أو آباؤنا الأولون على خطر نهن الله اتنع من قبل كنين أن لا نعلم هذا الجن الظنف نمقرنا الكفر المعاصر في المعاصر أن لا نشيس قرن ما نموث نقول ذكال ذي يغسال ذي يغسال نغرد الكرب نغرجه من هذا قلنا الولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم إنسن محمد المزورين القرآن هذا توجمع نسا ذي الوقت لمعلوما ثم إنكموا أيها الظالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم خلونا وذضعا يرنغر ثم المرأ المكنا نره تستم ضد تجرى لنزقهم تجرى تمغيد لجهنمان ترزيات تفوحات تشمث ذيكسة تشترمي عباض أتسهم في اللسمان واذا كنش عظن أتسهم من رغمان واذا كنش عظن هذا نزلهم يوم الدين أذوي تضقف ثن سن السن مرت وحسبن نحن خالقناكم فلو لا تصدقون لكن هناك يكون خالقا أي غرث من ملان بالذكر من ذلك خالق أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون تذرام أن ينكن تسمرهم بزرعهم الهنو إثي خالقا للعبد نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمشبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تلمون نقدر المثفلة ونكون نعود أسقار رعيون أكناد أن نبدل أمثالكم أكناد أن نخلق السنة ولقد علمتمون نشأة لولا فلولا تذكرون إذن يقول لكم إذن تعلمم إذن الخريقة يزورا إذن يغرثوهما السامنم بل لربكم يحيون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون انتجاه اينك نينغي سرعام اذا كونوا هيج سمغين ناه نكوني تي ما نبغى نرفه شور خلو في الفتح جنم اش تقرم اقراغ انا عاد نسوح حرم نقوم عيش افرايتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنجلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون إن فيها أما ننمث السم ماذا نكون هنا دي غضر دي قسيجنا نغضه نويا من فغن غذي مريغن أي خاركوش شكرم ربي أفرايتم النار التي يتورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا لمقوين فسبح باسم ربك العظيم إن في فيما الشعلم مذخون ونزد خلقا التجرس نغذ نكني نكني نقمي تسمك تين التنفع وذجح وجن سب حسيس من بذيخ مقرن تصري شنيس فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لتعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون تنجيل من رب العالمين هذا هو نجل السلم نجل أفن ذلي من المقرن أطعس لو كانت عليما أفن ذلي قرن عزيز ذلو حلم محفوظ يحرز نادي نسخة وفي تسمس سورده حشو اللي دي اندج ديان سردو ينزرد غربة تخرقيث أفبهذا الحديث أنتم متهنون وتجعلون رزقكم وأنكم تكذبون ذو القرنين لو كان اللي متفهم من اجتثاني رزقي كون هنوي فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حين اذ تنظرون ونحن أقرب اليه منكم ولكن لا تبشرون مد يضى الروح شحر قوم هنوي مرن تشكم نقرب غرص أكثر عنوان بالصحف والزرمنع فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين ميل لفتس ورسم يوم القيامة أهو الفجد الروحيس ماذا صحيح لقرم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين مي الذي قريبا يشعر هذا الرحمن ذي الجنث نعم مي اللي يثيفوش اسدين ادي تسليمن فلاش الثي يفوش كيزورن واما ان كان من مكذبين اللهين فنجل من وطليه جهيم ان هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم من يلغوي يشكدفن سربات ودمع عرقني فردان تشقق ذا من شوظ ذوق نف في دي دي جهنم ذوق ذا الحق بالصح سبح شيش من بفيش